أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا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 فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتِيكُمْ منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى 119. فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوا 110. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 111. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأكمي الصلاة لذكري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 وَمَا تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى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 117. لنريك من آياتنا الكبرى 118. اذهب إلى فرعون إنه طغى 119. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 110. وحلل من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فِي في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له.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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطلعتك لنفسي اذهب أن 119. وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري 110. اذهبا إلى فرعون إنه طغى 111. فقولا له قولا ليلنا لعله يتذكر أو يخشى ربنا إن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 لا 119. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى 110. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا مرحب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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلو وارعوا أنعامكم إن <تصفيق> ففي ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم وَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجَوَا قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن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 قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن أثرك على ما جاء أنا من البيانات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم. ما لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمن ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواقعكم هَدَيْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْعِمُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ أَلَمْ أُلْآئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيَّ رَبِّ لِتَرْضَىٰ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 القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَبْلِكُ لَهُمْ ضَرُّهُ وَلَا نَفْعَهُ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُوْلُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمَ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقوله قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثل الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه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 119. ونوسع كل شيء علما 110. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق 111. وقد آتيناك من لدنا ذكرا 112. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن بثم إلا عشرا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَانِهِمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجْوَعْ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنْكَ لَا تُمْمَأُ فِيهَا وَلَا تُضْحَى فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدْلُّكَ عَلَى شَجَرَتِهِ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا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 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَالِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات الليول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامه وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آن آئ الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيرا وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك